فب رَمَقتَ عِدَ اللهَِّ أَنْ تَقولُوا مَا ل تعَلون إِن اللهََّا يُشعبُ الَّينَ يُقاتِلونَ فيِي سَبِيج صَفًا كَ أَنَّهُم بُنيََّ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 ذلك الفوز العويم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين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 قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فآمن الطائفة وَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ أَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ